بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ مِيمْ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَعِيدٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدًا الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا أُولَئِكَ ان كَثِيرٌ فِي ضَلَالٍ دَائِدًا وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحكيم.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 وَإِذْ قَالَمُ سَالِ قَوْمِهِكُرونِ عَمَّةَ اللهَِّ عَلَيْكُمْ إِْأَجَكُم مِنْ آلِ فِي العوونَ يَسُمونَكُمْ سُ أَ العذاَابِ وَيُذَبِّحونَ أَبَنَا أَكُمْ وَيُذَبِّحونَ أبناءكم ويستحيون نساءكم وَإِنَّ ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن سَتَأْتُونَ لَا أَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم لَكُمْ لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَفَتُدْعَوْنَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ قَالَتْ لَهُم رُسُلُهُمْ إِنَّ نُحِلَّ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 ارضنا او لا تعود نسيم الذين فانوحى اليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف نقمي وخاف وعيدا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِنَّ نَمَا وَيُسْقَى مِن لَّا نَضِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلّ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 وَرَسُولُ اللَّهِ تَمَامًا فَقَالَ الضَّعْفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أن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 فَل تَلمُونِ وَلُوم وَافُسَكُم مَا أَنَ بِمُصْلِحِكُمْ وَمَا أَةُ بِمُصِْْقِ إِ كَفَرتُ بِمَا أَشرَكْتُونِ مِن قَبلل إَِّ الظَّالِ مِينَ لَهُم عَذَابُ أليم.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 تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشدرة خبيثة جتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 جَهَنَّمَ لَا يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ بَصِيرِي كُلَّ نَارٍ قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ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 أَو اللههُ الذي خَلَنْق السَّمواتِ وَالْأَرْض وَأَن زَلَ مِنَ السَّماء إِمَا أَ فَأَْفُرَدَ بِهِ مِنَ التَّنُرَاتِِ رِزْقَكُمْ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 مِن كُل ما سألتُم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا بَنِيَأَن مُدَ الأصن رَبّئَّهُا أَضْلَنَّكَكثيرَم مِنَ النَّاسِ فَمَ تَ بِعَِي فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَ تَ بعَِي فَإِنَّهُ مِن وَمَن صانِي فَهِن غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه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 السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ تشخص فيه الأبصار مهطعين مكنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئلتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا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 حَسَكَتٌ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ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 وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرونين في الأصفان سرابيل من قطران وتغشى وجوههم وعسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحسابا هذا بلاغ لناس هذا بلاغ لل kõrõulul albam al